أبو ليلة الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط السابع الخمسين بعد المائة الثالثة على واحد سألقي كلمة إن شاء الله موجدة حول الدعوة التي ندعو الناس إليها فأقول مفتتحا بخطفة الحاجة التي كان رسول الله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 وكل ضلالة في النار دعوتنا التي اصطلحنا ولكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا الدعوة التي اصطلحنا على تسميتها بالدعوة السلفية هي قائمة على ما اتفق عليه كل الفرق الإسلامية وهو الكتاب والسنة ولكن رأينا مع التجارب طيلة هذه القرون الطويلة وبخاصة في العصر الحاضر أنه لا يكفي لمن كان يريد أن يكون على بينة من ربه وعلى هدى من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم تبيلنا لا من قديم عهد المسلمين وحاضرهم أنه لا يكفي هذا الانتساب إلى هذين الأصلين الذين بد منهما لكل مسلم ولكن لا يكفي ذلك بل لابد من أن يضم إليهما على منهج السلف الصالح فدعوتنا قائمة إذن على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح نقول هذا لأن المسلمين جميعا كما كررنا هذا على مسامع كثير من إخواننا ولا نزال نكرر لأنها حقيقة هامة جدا ومع ذلك فأي غائبة عن أذهان أكثر المسلمين في العصر الحاضر وفيهم كثير ممن ينتمون إلى الدعوة الإسلامية ويقال إنهم من الدعاة إلى الإسلام بل وفيهم من يريد أن, أن يقيم دولة الإسلام ولكن ليس على منهج هذا الذي نحن ندندن حوله وإنما على فهم له إما أن يشتقيه من بعض من مضى وهذا الذي استقاه منه لم يكن مصيبا فيما ذهب إليه وإما أن يجتهد هذا المعاصر أو هذا الداعية في العصر المحاضر فيفهم الآية أو يفهم الحديث كما يبدو له دون أن يعود إلى المرجع الثالث وهو المرجع السلفي منين جئنا بهذه الظميمة الثالثة نقول الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح نقول نحن دائما وابدا أخذنا ذلك من الكتاب ومن السنة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 لو كان الله عز وجل لا يريد أن يشرع للناس ضرورة التمسك بهذا المرجع الثالث ألا وهو سبيل المؤمنين لم يقل عطفا على قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين فإذن هو رب العالمين واركب تعالى ذكر في هذه الآية شيئا فالفا غير ما كان عليه الرسول عليه السلام حيث قال ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فإذن على كل من كان حريصا على اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهم كلا من هذين المصدرين الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين على ما كان عليه المسلمون الأولون والأمسلة تكثر في مثل هذا الموضوع ولا أريد أن أتوسع لأنني أريد أن أضيف إلى ذلك شيئا آخر كما ستسمعون قريبا إن شاء الله لكني أوجز الكلام حول هذه الدعوة دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح لماذا نحن ندد دائما وأبدا وعلى منهج السلف الصالح عرفتم أولا لهذه الآية الكريمة حيث أن الله عز وجل حذر من مخالفة سبيل المؤمنين ولم يقتصر في تحذيره على مخالفة ما كان عليه الرسول فجمع بين الأمرين فقال ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وسائد مصيرا كذلك السنة تؤكد هذا المعنى الإضافي إلى الكتاب والسنة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة قال من هي يا رسول الله قال هي الجماعة فإذا لفت النظر هنا وكأنه اقتباس من الآية السابقة الجماعة أي ما كان عليه الرسول عليه السلام وجماعته من الصحابة الكرام هذا الحديث يلتقي تمام الالتقاء مع الآية السابقة كذلك حديث العرباض بن سارية الذي فيه وأختصر الذي فيه أنه لما خطب فيهم قالوا أوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي ولم يقفنا وإنما عطف على سنته فقال وسنة الخلفاء الراشدين مدين من بعده إذن هنا سنتان سنة الرسول عليه السلام وسنة الأصحاب الكرام وبخاصة منهم الخلفاء الراشدين هذا كتاب الله وهذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أقوال السلف الصالح هؤلاء الذين ننتمي إليهم ونتشرى بالانتساب إليهم ونرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نتمسك بهذهم لأنهم هم الذين نستطيع أن نقول إنهم كانوا على هدى من ربهم بينما كلما تأخر الزمن كلما ابتعد الناس عن فهم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة من جهة وعن تطبيق ما فهموه من جهة أخرى فمن أقوال هؤلاء السلة التي تلتقي مع ما سبق من الكتاب والسنة ما يذكر في كتب البدع التي ألفت للتهذير منها والنهي عنها قول حُذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها أي فلا تتعبدوها كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها أحالنا حذيفة بن اليمان وكلكم يعلم أنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يحذرنا وينهانا عن أن نتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة لم يكن عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أيضا رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق وهناك قصة ذكرناها مرارا وتكرارا خلاصتها أن ابن مسعود وقف على حلقات في المسجد لا يرقصون رقص الرقاصين من الدراويش ومن أصحاب الطرق كالمعروفين بالمولوية المولوية أو بأنفالهم ممن يدورون يزعمون أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى لا كانت هذه الحلقات التي راها ابن مسعود في المسجد يذكرون الله يسبحون الله ويحمدون الله ويكبرون الله ومع ذلك أنكر عليهم هل أنكر عليهم التسبيح والتحميد والتكبير ولا وإنما لأنه رأى فيهم أمرا محدثا نكرى ماذا وجد أمام كل واحد من أصحاب الحلقات حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد وفي وسط كل حلقة شيخ رئيس حلقة رئيس ذكر خلينا نسميها كذا الآن تفضل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا فيب تقطقون بالحصة أو بالحصة يعدون العدد الذي أمرهم به شيخ الحلقة هذا فقط الذي رآه ابن مسعود من أصحاب الحلقات فماذا كان موقفه قال لهم محذرا ومؤنبا ويحكم ما هذا الذي تصنعون وكان قد تلفا فأزال اللفاء من وجهي وقال أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ما ماذا الذي تصنعون قالوا حصى كما يقول المبتدع اليوم يا أخي شو فيها على رسول ومنذكر الله قالوا حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميل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 صلى الله عليه وآله وسلم لم تبل وهذه آنيته لم تكثر والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد أي أصحاب محمد جماعة محمد والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة انظر البلاغة العربي الفصيحة ما قال أو إنكم متمسكون بضلالة وإنما بذنب ضلالة تحقيرا للضلالة فكان جوابهم جواب كل المبتدعة في كل زمان وفي كل مكان أحفظوا الرد من ابني أمي ابن أم مكثوم من ابن أم ابن عبد هذا ابن مسعود جاء الكناية عنه بهذا التعبير في حديث من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فكما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد عبد فهذا أحفظوا جوابه ماذا قال جوابا على قولهم والله يا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير قال وكم من مريد للخير لا يصيبه وكم من مريد للخير لا يصيبه يستدد على ذلك قال لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيكون أقوام في آخر الزمان يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامهم أو صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم وقيامهم مع قيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يقول ابن مسعود لأصحاب الحلقات أنه نحن سمعنا الرسول عليه السلام يحدث عن أقوام هم أشد عبادة منا نحن معشر أصحاب الرسول عليه السلام ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية العبرة من هذه القصة أن راويها قال فَلَقَدْ رَأَيْنَا أُولَئِكَ الْأَقْوَامِ يُقَاتِلُونَنَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ أي أصبحوا من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقاتلوه وهم مبطلون وهو حتى استأصل شعفتهم وقضوا على ضلالهم ولم يمجوا منهم إلى أفراد قليلون فأودت بهؤلاء المبتدعة هذه البدعة الصغيرة التي كانوا يتحاقرونها ولا يهتمون بها ويظنون أن لا شيء فيها أودتهم إلى البدعة الكبرى وهي على الخليفة الراشد من هنا قلنا اختباسا من قول العلماء قالوا الصغائر بريد الكبائر يعنون بهذه الكلمة أن المسلم لا ينبغي أن يحقر ارتكابه للصغائر فيقول معلش لأنها إذا صارت ديدنا وصارت عادة للمرتكب لهذه الصغائر فسيوصله ذلك إلى ارتكاب الكبائر اقتبست أنا من كلمة هؤلاء العلماء أن البدعة الصغيرة بريد البدعة الكبيرة وهذا هو المثال الواقع في هذه القصة وهي مروية بالسند الصحيح في سنن الدارمي إذن اجتمع الكتاب والسنة وأقوال سلفنا الصالح على أن المسلمين إذا أرادوا أن يفهموا دينهم فاهما صحيحا فعليهم أن يلزموا ثلاثة أشياء كأصل لهم الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح وهذا أمر واضح جدا لأنهم كانوا شهود أعيان يرون الرسول كيف فعل ولذلك هم نقلوا لنا كل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما يتعلق بثيابه ما يتعلق بشعره ما يتعلق حتى بنعله فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان نعلان لهما قبالان يعني سيرين صدل أو شاروخ أو ما أدري ماذا يسمى في اختلاف البلاد المستعملة في البلاد الحجازية أربع أصابع في حجرة والإبهام في حجرة هل حجرة يندون قبالان في اللغة العربية شو المهم في هذا الموضوع ان الرسول كان لنعلان له لهما قبالان ليس لهذا علاقة بالعبادة والدين إطلاقا لكن هذا إن دل على شيء كما يقال اليوم فإنما يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقلوا إلى من يخلفهم من بعدهم ما شاهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذلك فائدة أخرى أرجو الانتباه لها كأنهم نقلوا كل شيء وتركوا البحث في هذه الأشياء لمن يأتي من بعضهم متأفرين بقوله صلى الله عليه وعليه وسلم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه يعني ممكن أن يأتي في الجيل الثاني في القرن الثاني الذين هم من التابعين أفراد يفهمون مما سمعوه من بعض الصحابة ما لم يفهموا بعض الصحابة إذن هم نقلوا كل شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان مما يسميه بعض الفقهاء بسنة العبادة أو كان مما يسمونه بسنة العادة. إذن لا مناصة لكل مسلم من أن يتعرف ليس فقط على الكتاب السنة بل وعلى ما كان عليه السلف صارح. ولابد من التفكير هنا بأن التعرف على ما كان عليه الصحابة سبيله سبيل واحدة وليس هو سبيل المفسرين ولا الفقهاء ولا اللغويين ولا ولا عد ما شئتم من أهل اختصاص في مختلف العلوم وإنما هو سبيل جماعة واحدة هم أهل الحديث أهل الحديث هم الذين يستطيعون أن يقدموا الشرطين الذين يليان الشرط الأول الكتاب الشرط الأول هذا والحمد لله كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر أما السنة فلا يستطيع أن يقدمها إلى المسلمين إلا طائفة واحدة هم أهل الحديث ولذلك جاء عن بعض السلف ولا رأسهم أحمد بن حنبل إمام السنة أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة قال هم أهل الحديث هؤلاء الطائفة المنصورة هم أهل الحديث في كل زمان ومكان لأنهم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ثم هم الذين يستطيعون أن يعرفوا ما كان عليه أصحابه صلى الله عليه وآله الله لذلك فالحكم الفصل وهذه خلاصة الكلمة الحكم الفصل في تمييز المتمسكين بالكتاب والسنة حقيقة وليس اسما إنما هم الذين يعرفون ما كان عليه السلف الصالح أولا ثم يمشون على طريقتهم كما سمعتم في الآية السابقة من التهذير عن مخالفة سبيل المؤمنين وأول ما ينصرف ذهن الثالي لهذه الآية الكريمة أن المقصود بسبيل المؤمنين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما امتازوا به من خصال معروف لديكم جميعا إذن عرفتم لماذا نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج الصلاة الصالح لأن كل المذاهب وكل الطرق وكل الأحزاب التي حدثت خاصة في هذا الزمان لا تخرجوا عن دائرة الإسلام لا يوجد فيها جماعة أو حزب يقول نحن لسنا على الكتاب والسنة لكن حط على سبيل المؤمنين فتجدهم خارجين عن سبيل المؤمنين لماذا؟ لأنهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة على مفاهيم مخاصة التي تنقده في أذانهم ويخالفون في ذلك ما كان عليه السلف الصالح من الهدى ومن النور الشيء الثاني الذي أريد أن أضمه بعد أن لخص لكم سبب دعوتنا إلى الكتاب والسنة وهو على منهج السلف الصالح أريد أن أربط الكلمة التالية وأرجو أن تكون أيضا موجزة بقصة ابن مسعود الآنفة بذكر حيث أنكر ابن مسعود على أصحاب الحلقات تسبيحهم وتحميدهم وتكبيرهم كل ذلك لله عز وجل لماذا لأنهم أحدثوا شيئا لم يكن عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن هل هذه عبادة أم ليست عبادة يمكن الجواب بجوابين متناقضين هذه عبادة لأن فيها تسبيع وتحميل وتكبير لكنها ليست عبادة لماذا؟ لأن العبادة كما عرفتم هي ما كان موافقا لما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة هذا مما أشار إليه علماء التفسير في آية واحدة ألا وهي قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فالدعم العملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا في هذه الآية قالوا شرطان ليكون العمل صالحا الشرط الأول أن يكون موافقا للسنة وهذا الذي كنا نددن حوله آنفا لماذا أنك رب على أصحاب الحلقات وهم يذكرون الله لأنهم ذكروا الله على وجه لم يكن ذلك الوجه معهودا ومعروفا في عد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هذا ليس عملا صالحا فالعمل الصالح اشترط فيه أن يكون على السنة وهذا له أذن كثيرة منها وأقف عنده قول عليه السلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد إذن العبادة ولو كانت في ظاهر عبادة كما سمعتم تسبيح وتحميل وتكبير لكن إذا لابسها أو أحاط بها شيء حادث لم يكن في عند الرسول عليه السلام خرج هذا العمل عن كونه صالحا وضرب به وجه صاحبه لما استمعتم من الإشارة في الآية على ما قال علماء التفسير وصريح الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأردون الشيء الثاني الذي أريد أن ألفت النظر إليه وهذا لما نتطرق إليه لأنه في الحقيقة أمر لا يخفى على كل المسلمين مهما كانت مذاهبهم ومهما كانت طرقهم ولذلك فنحن نادرا ما نذكر به وعلى العكس من ذلك انما ندند في التذكير حول أمور الناس عنها غافلون فلا يحسن مثلا أن نتحدث عن الزنا وعن السرقة وشرب الخمر لأنها موبقات وذنوب وكبائر لا يوجد في المسلمين من يجهل ذلك لكن على طريق الوعظ والتذكير نبس لكن الذي يجب التحديث به والددنا حوله دائما وأبدا هو إذا رأينا الناس قد انقلبت عليهم المفاهيم كما شار إلى ذلك رب العالمين في مثل قوله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسمون أنهم يحسنون صنع فاليوم المسلمون في غفلة ساهون هم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ولكنهم في الواقع يسيئون صنعاً في كثير من العبادات أكثرها بروزاً وأكثرها تكراراً ووجوباً هي الصلاة فلا تكاد في جماهير مصلين تجد فيهم من يحقق أمره عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري صل كما رأيتمون يظهر لي ولذلك كان يحسن أن نقول من ترك الصلاة فقد كفر تهذيرا من ترك الصلاة هذا واجب لأن كثير من الناس اليوم لا يعبأون بالصلاة ولا يقيمونها ولكن يجب تنبيه المصلين أنفسهم لأنهم يصلون ولا يصلون هذه هي المشكلة يصلون ولا يصلون كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي اصطلح العلماء على تسمية حديثه بحديث المسيء صلاته روى البخاري مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مسجد فدخل رجل وقام يصلي ولما انتهى الصلاة جاء أيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي إذن هذا صلى وما صلى هذه مشكلة إذا ما قلنا أكثر المصلين فيقينا مشكلة كثير من المصلين أنهم يصلون ولا يصلون فرجع الرجل وصل ثم عاده السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي وهكذا, وهكذا ثلاث مرات أخيرا عرف الرجل أنه لا يحسن الصلاة لأنه صلى ثلاث مرات وكل مرة يقول له عليه السلام لم تصلي فقال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فقال له عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم أذن ثم أقم جملة معترضة ثم أذن ثم أقم هذه ليست في الصحيحين وأنا أروي لكم كما صدرت الرواية بقول أخرج الشيخان في سنم داود وغيره ثم أذن وأقم أقول هذا للفائدة لأن كثير من الناس إذا فاتتهم الصلاة في المسجد قام رأسنا الله أكبر لا أذن ولا أقام وبخاصة إذا صلى في العراء هذا خطأ يخالف الحديث الصحيح ثم أذن ثم أقم ولا نريد أن هنا ثم استقبل قبلة ثم أذن ثم أقم ثم كبر ثم قرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها فإن أنت فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وإن أنت أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك فشاهد أن كثيرا من الناس اليوم عباداتهم لم يتحقق فيها الشرط الأول للقبول وهي أن توافق السنة إنما أريد كما أشرت أن أتكلم على الشرط الثاني وهو ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الآية تقول فمن كان يريو لقاء ربه فليعمل عملا صارها ما قال فليعمل عملا وضع شرطين اثنين الشرط الأول عملا صالحا وقد شرحنا ما هو العمل الصالح الموافق للسنة الشرط الثاني والأخير ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ما قال لا يشرك بالله ها الشرك بالله شيء والإشراك في عبادة الله شيء آخر ومن هنا أخذ علماء التفسير هذا الشرط الثاني فقالوا لا تقبل صلاة المصل وصيام وحج وكل الطاعات والعبادات إلا إذا تحقق الشرط الثاني وهو أن يكون مخلصا لله عز وجل في عبادته أي شيء كانت هذه العبادة ولا يمكن إحصاؤها وحصرها فإذا مثلا خطيب يخطب يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة أو مدرس يدرس في أي يوم في أي وقت وهو لا يرجو بتلك الخطبة أو بهذا الدرس وجه الله خالصا له ينعكس خيره إلى شر تنعكس عبادته إلى ضلالة ذلك لأنه أخل بالشرط الثاني فلو فرضنا خطيبا يخطب على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ولكنه إنما يريد بذلك أن يظهر أمام الناس أو يدرس درسا على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح لكن لا يبتغي وجه الله فهدرس هذا يعود عليه أولا هباء منثورا وثالثا ينقلب أجره إلى وزر ذلك ما جاءت به أحاديث ما تعبتي انك اوك يا المسجد عندكم قريب <تصفيق> تماما الكلمه الثانيه التي كنت بدات بها عقب الكلمه الاولى الكلمه الاولى كما عرفتم هي لماذا ننتمي إلى السلف الصالح لأن دعوة الإسلام لا يمكن أن تفهم إلا من طريق منهج السلف الصالح فالإسلام كتاب وسنة ومنهج السلف الصالح أما الكلمة الثانية فأردت بها أن ألفت نظر الحاضرين وكما قال عليه السلام هو يبلغ الشاهد الغائب أن أي عمل يأتي بي المسلم وهو عمل صالح أي على الكتاب والسنة فلا يقبل عند الله عز وجل إلا إذا كان خالصاً لوجهه تبارك وتعالى أما إذا لم يكن كذلك وهو كما سمعتم في نهاية الكلام السابق ينقلب أجره إلى وزر عليه والأحاديث والآيات التي جاءت لتؤكد هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا فالله عز وجل يقول في القرآن الكريم ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فالعبادة يشترط فيها علاوة على الشرط السابق وأعود وأقول لا حاجة للتذكير فقد عرفتم ما هو الشرط السابق أن يكون على السنة الشرط الآخر هو أن يكون ليس لإنسان ما شركة في هذه العبادة التي هو يعبد الله بها وإنما جعلها خالصة لوجهه تبارك وتعالى ذلك هو قول عن وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كذلك قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض أي إذا قامت بعبادة الله وحده لا شريك له بدليل تمام الحديث ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصير والعبادة تشمن كل عبادات لا فرق في ذلك بين صلاة وصيام وجهاد فلعلكم جميعا طرق سمعكم على الأقل يوما ما قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه الآن تعلمون أن هناك جهاداً لا يزاد قائما في أفغانستان فهل هذا الجهاد يؤجر عليه كل مجاهد؟ الجواب لا من كان ذهابه إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله عز وجل لا يقال فيه فلان رأى جاهد شهر شهرين ثلاثة ورجع ما شاء الله ومتمر على القتال واستعمال أنواع الأسلحة وإلى آخره لا تقبل له هذه الخصلة من الجهاد إلا إذا كان خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى وعلى ذلك فقيس أي جهاد تسمعون به؟ مما لا يزال مثلا في أرض فلسطين مما يسمى بالانتفاضة ومما وقع حديثا مما يسمى بحرب الخريج هل هذه كلها هي عبادة لله عز وجل الجواب على التفصيل السابق ما كان منه وافقا للكتاب والسنة ومنهج السلف الصارح أولا ومن كان في ذلك مخلصا لله تبارك وتعالى ثانيا فهو الذي تقبل عبادته وترفع إلى الله عز وجل كما قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع وأشد الأحاديث ترهيبا وتحذيرا من أن يتطلب المسلم بعبادة من العبادات شيئا من حطام الدنيا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ومن هول هذا الحديث حينما يشعر المسلم الممتلئ رهبة وخوف من الله عز وجل وخشية أن يكون عمله الصالح غير مقبول عند الله عز وجل الذي يستحضر هذه الخشية حينما يريد أن يشوق هذا الحديث لا يكاد ينطق لسانه به كما وقع لراوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حيث كان في مجلس في حضرة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فطلب منه أحد الجالسين أن يرؤي له حديث الرسول عليه السلام في الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة فتهيأ أبو هريرة ليتحدث بهذا الحديث ولكنه سرعان ما أغمي عليه وغشي عليه لرهبة الحديث ثم نضحوا في وجه الماء حتى أفاق وهكذا ثلاث مرات حتى عادت إليه روحه ونفسه وقدرته وقوته فابتدع الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني هدو أن الناس الذين يستطيعون أكثر من غيرهم أن يعموا الناس بالفائدة العامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بالعالم فيقال له أي عبدي ماذا عملت فيما علمت فيقال يا ربي يقول يا ربي نشرته في سبيلك فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذ به إلى النار من هو العالم؟ العالم المفروض أنه يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات هؤلاء المفروض فيهم أن يرفعهم الله درجات عاليات في الجنات وإذا بهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة لماذا؟ لأنه حينما علم الناس ما قصد بذلك وجه الله وإنما قصد أن يتحدث الناس ويحسنون الثناء عليه وأن يقول فيه ما شاء الله لا رجل عالم هكذا كان قضله. وهنا نقطة لا بأس منها القصد في القلب كما سمعتنا في العديث السابق إنما الأعمال بالنيات ولا يطلع على النيات إلا علام الغيوب فمن علم الله منه أنه يعلم الناس لوجهه فلا يضره فلا يضره بعد ذلك أحسن الناس الثناء عليه أم أساءه فالأمر عنده سيان وعلى العكس من ذلك إذا لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى فلا ينفعه ثناء الناس عليه مطلقا لأن الله العليم ما في الصدور قد علم منه أنه لم يقصد بعلمه وجه الله تبارك وتعالى فمن علم الناس ليقول الناس عنه ولا نعالم فهو لم يحقق الغاية من العبادة التي ذكر الله عز وجل في الآية السابقة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هذا هو العالم يلقى في النار قبل كثير من الناس الآخرين لماذا لأنه لم يكن مخلصا لله في علمه ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له أي عبد ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك فيقال له كذبت إنما قاتلت ليقول الناس فلان بطل فلان شجاع وقد قيل هنا يقال وقد قيل خذبوا به للنار كما قيل في العالم كذلك يقال للجنس الفالف وهم الأغنياء فيؤتى بالغني فيقال له ماذا فعلت بما أنعمت عليك ممان فيقول يا ربي أنفقته في سبيلك فيقال له كذبت إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم وقد قيل خذوا به إلى النار قال عليه الصلاة والسلام خاتما ديادر الحديد فهؤلاء الثلاثه اول من تشعر بهم النار يوم القيامه ويعني بذلك ثلاثه اجناس العلماء والمجاهدون والاغنياء قصدوا بما اوتوا من نعمه العلم والقوه والمال قصدوا غير وجه الله تبارك وتعالى قصدوا حسن الثناء عليهم من الناس فحصلوا على ما إليه قصدوا ولذلك كأن الله عز وجل يقول لهم قد حصلتم ما أردتم أنت أيها العالم أردت أن يقول الناس فلانا عالم قد قالوا فأخذت أجرك وأنت أيها المجاهد قاتلت شجاعة ليقول الناس فلان بطل وقد قالوا فقد حصلت أجرك وأنت أيها الغني أنفقت وقيل فلان أكرم من حاتم طي مذلا هذا الذي قصدته بإنفاقك قد حصلته فأخذت أجرك أما اليوم فلكم النار لماذا؟ لأنكم أشركتم معي في عبادتي غيري لذلك قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فإذن حصيلة هاتين الكلمتين في هذه الليلة أنه كما يجب على كل مسلم أن يكون مخلصا في كل عبادة يتعبد الله بها فيجب عليه أيضا أن يكون في كل عبادة يتعبد الله بها أن تكون عبادته على منهج السلف الصالح فإذا اختل شرط من هذه الشرطين فلا تكون العبادة عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا مخلصين في عباداتنا ومتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم في كل عباداتنا وبهذا الخدر كفاية والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أجراك ما الطارق El-Najm-U-Thakib Enkul-Nafs lema adaiha haafib Falienzur l-Iinsan mima hulik Hulik mima in dafiq Yakhruj min إنه على رجعه لقادر يومة من السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو